حصريا على موقع دي جي كيو ان قلبي دايب في الليم الحلويات بس بيضم اللي إنت أحلى إنت أحلى وانا كل ما عاملت يا كريمه حب قلبي لا صغير. لا صغير. لا, صغير. لا في الدم الحلو اللي كل ما شوفك نفسي تهف تهف وقلبت عليك الدنيا بلف ولف. ما هو جدنا الحلو الحلو ومش من خل شوكولاتا يا ناس شوكولاتا يا ناس ولا انت بانيليا بانيليا بيض وجميل يا خديك بوك نفس الواني انت احلى اللي بيغلو وعد الألبان الألبان الحلو نوخده يا حلو ده الحلو ده مش اي حلو على موقع ديو